قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين Bye. <laughs> لساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن نُورِ وَالِبِينَ أَنَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ نحن العلم القين yeah um. بل ان كان هو كانوا يعملون وأُرِيدُ القياسَ حارًا